وآباهم عيشا اي يبكون قولوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بَخْس دَرَهِمَ مَعدُودَةِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدينين وَقَالَ ال الذيذِ شْتَرهُ مِمْ مِصْرُ لِمْ رَؤَتِهِ أَكْرِمِ مَسْوَهُ عَسَأََّ فَعَنَا أَ نَاتَّخِذَهُ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 وكذلك نجزي المحسنين